قال أثابه الله قوله تعالى ويل للمطففين التطفيف هو التنقيص من الطفيف وهو الشيء القليل وقد فسره ما بعده في قوله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون قالوا نزلت في رجل كان له مكيالان كبير وصغير فإذا اكتال لنفسه على غيره اكتال بالمكيال الكبير وإذا كال من عنده لغيره اكتال بالمكيال الصغير ففي كلتا الحالتين تطفيف أي تنقيص على الناس من حقوقهم والتقديم في افتتاحية هذه السورة بالويل للمطففين يشعر بشدة خطر هذا العمل وهو فعلا خطير لأنه مقياس اقتصاد العالم وميزان التعامل فإذا اختل أحدث خللا في اقتصاده وبالتالي اختلال في التعامل وهو فساد كبير قال وأكبر من هذا كله وجود الربا إذا بيع جنس بجنسه وحصل تفاوت في الكيل أو الوزن وفيه كما قال تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولذا فقد ورد ذكر الكيل والوزن والحث على العناية بهما في عدة مواطن بأساليب متعددة منها الخاص ومنها العام فقد ورد في الأنعام والأعراف وهود وبني إسرائيل والرحمن والحديد أي في ست سور من القرآن الكريم اولا في سورة الأنعام في سياق ما يعرف بالوصايا العشر من قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وذكر بر الوالدين والنهي عن قتل الأولاد والقرب من الفواحش وقتل النفس التي حرم الله والنهي عن مال اليتيم ثم قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا قال صاحب التتمة أثابه الله وتكلم الشيخ رحمه الله عندها كلاما موجزا مفيدا بأن الأمر هنا بقدر الوسع ومن أخل من غير قصد التعدي فلا حرج عليه وقال ولم يذكر هنا عقوبة لمن تعمد ذلك ولكنه توعده بالويل في موضع آخر وساق أول هذه السورة ويل للمطففين كما بين عاقبة الوفاء بالكيل بقوله جل وعلا ذلك خير وأحسن تأويلا أي مآلا وهنا يلفت كلامه رحمه الله النظر إلى نقطة هامة وهي في قوله تعالى وأوف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها حيث إن التطفيف الزيادة الطفيفة والشيء الطفيف هو القليل فكأن الآية هنا تقول تحروا بقدر المستطاع من التطفيف ولو كان يسيرا وبعد بذل الجهد لا نكلف نفسا إلا وسعها وهذا غاية في التحري مع شدة التحذير والتوعد بالويل وإذا كان الوعيد بالويل على الشيء الطفيف فما فوقه من باب أولى الموضع الثاني في سورة الأعراف من قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ الموضع الرابع في سوره بني اسرائيل في قوله تعالى واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا وفي هذا المعرض من سوره بني اسرائيل مع ضروريات الحياه من حفظ النفس والعرض والمال يأتي الأمر بالحفاظ على الكيل والوزن الموضع الخامس في سورة الشورى وهو أعم مما تقدم وقد جعله مقرونا بإنزال الكتاب في قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب وتكلم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عند هذه الآية بما أشرنا إلى أنه عام فقال الميزان هنا مراد به العدل والإنصاف وأن هذا المعنى متضمن آلة الوزن وزيادة وأورد بقية الآيات هنا في مبحث مفصل فذكر آية الرحمن وآية الحديد وتكلم على الجميع بالتفصيل وفي قول الله تعالى في سورة الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان مقابلة عظيمة بين رفع السماء الذي هو حق وعدل وقدرة والميزان وضعه في الأرض ليقوم الناس بالعدل والإنصاف وبهذا العدل قامت السماوات والأرض وفي سورة الحديد اقتران الميزان بإرسال الرسل وإنزال الكتب في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ومعلوم أن الميزان الذي أنزل مع الكتاب هو ميزان الحق والعدل والنهي عن أكل أموال الناس بغير حق وعدم ببخس الناس أشياءهم فكانت هذه الآية أعم وأشمل آيات الوفاء في الكيل والوزن أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد سلف آملا أن نلتقي بكم مرة أخرى وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته